يا مسلم كبر وانهض لنا فوق حصاره وازهر في كل الارض وازمجر اعصارا يا مسلم كبر وانهض لنا فوق حصاره وازهر في كل الارض وازمجر اعصارا غثه اسلامينا دد غثه اسلامينا دد غثه اسلامينا دد غثه اسلامينا إسلامي دد إسلامي إسلامي إسلامي فبقوا انه لا للطيب وكونوا الانصار